119. وكانست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 110. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 112. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 113. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَلَمَةُ ظُرْأَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 118. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون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 قال نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو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 قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكرا ومكضنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمضناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إنك ذلك لا لقوم يعلمون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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 111. فأنجيناه وأهله 111. إلا امرأته قدرناها من الغابرين 112. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 113. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَئِلهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيق بها علم ولم تحيق بها علم أنماذا قلتم تعملون 117. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 118. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون